وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَإِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ مُحْضَرٌ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَةً سُونَ وَحِينَةً تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيرَةٌ وَحِينَةً تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون